بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص قليلا أو زد انقص منه قليلاً او زد عليه ورطل القرآن ترتيلا <تصفيق> الناس نلقي عليك قولا ثقيلا <تصفيق>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 ودعني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترفق يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصًا فَعَصَوْا فِرْعَوْنَ وَالرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجَوَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْرُولًا إِنَّهِ بكيما فمن شاء اتخذ الى ربي سبيله ان ربك يعلم انك تقول أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهاء وعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما يتيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَيَاتَ وَآَيَاتُوا الزَّكَيَاهَ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَوْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُونَ خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم